لأن لأن أول ما يؤمر به العبد توحيد الله عز وجل فإذا فهم معنى التوحيد فإنه ينقاض إلى الله عز وجل في كل الأوامر يعني رسول الله لو جاء لهم ما فيش خامرة حرمة الزنا حرمة القتل حرمة السرقة ما كان أحد يسمعه أبدا إنما ظل يدعو للتوحيد ويفهم فيهم معنى التوحيد معنى التوحيد ان تعبد الله وحده لا شريك له ومعنى العباده الطاعه طيب عشان اكون موحد لله لازم اكون مطيع طيب يبقى لازم اعرفك كيف تكون موحدا حتى اذا جاءك الامر من الذي توحده قلت سمعا وطاع يبقى اول حاجه لابد ان يعرفها العبد هي الايه التوحيد ولذلك كان اول امر لجميع الرسل أن يبلغوه لأقوامهم هو التوحيد طب إيه دليلك عن هذا الكلام أحسنتي قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غير يبقى أرسل بالإيه بالتوحيد القالب عبدوا الله ها نعم ما لكم من إله غيره يعني كان موم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله طب لا إله إلا الله تقسم إلى قسمين ماذا كده؟ نفي وإثبار لا إله هذا هو الليه؟ النفس لا إله ثم إلا الله هذا هو الإثبار يبقى إذا أثبت العبد أن له رب ولكن له غيره هل يكون موحد؟ يبقى لا إله نفي جميع الآلهة ولذلك قالوا في معنى لا إله إلا الله معنى إيه أن تعبد الله وحده لا شريك له وأنه لا إله بحق تواه لا إله بحق تواه ليه يا جماعة لازم كلمة بحق دي لأن هناك من يعبد آله أخرى مش ما زال الهنود يعبدون البطر ويعبدون الصور ويعبدون الاصنام ويعبدون اوجه طيب يبقى لازم نقول ايه يا جماعه نعبد الله وحده لا شريك له ونكفر بماثواه يبقى هي عباده الله وحده بحق خلاص يا جماعه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما ارتل اول ما دعى فدعاه من ايه الى التوحيد قولوا لا اله الا الله تفلحوا ولما ارسل النبي صلى الله عليه واله وتكلم معاذ بن جبل الى اهل اليمن قال لهم انكم تتقدمون على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه توحيد الله وفي روايه فليكن اول ما تدعوهم اليه لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى قبل دعوه الناس الى اي فرع من فروع الدين لابد من الايه من التوحيد يبقى معنى كده يا جماعه ان التوحيد له معنى عظيم مش كده ولا ايه طيب هيا بنا نتعرف ما معنى التوحيد نتكلم الاول في معنى توحيد الربوبيه ما هو معنى توحيد الربوبيه قالوا في معنى التوحيد الربوبيه هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير إفراد الله عز وجل بالخلق والملك وهو يا جماعة والتدبير طب ما الدليل على أن الله متفرد بالخلق والملك والتدبير طيب قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر الا له الخلق والامر هذا دليل على تفرده الله عز وجل بالخلق طيب يا جماعه في حد مدرس لغه عربيه هنا في حد مدرس لغه عربيه هنا طيب حد كويس في اللغه العربيه طيب حد يعرب لي الا له الخلق والامر له الخلق والامر حد يعرف في حد يا جماعه ايوه جار مجرور ايه هات كملي احسنتي يبقى هذا خبر مقدم و اتفضلي يبقى له خبر مقدم طب والخلق بدا طب ايه بقى مؤخر طب احنا عندنا القاعده احفظوها بقى اذا قدم الخبر على المبتدا لابد ان يكون هناك ايه عله او افاده الا بدنا تقديم الخبر على المبتدا ها احسنت بارك الله فيك انتوا مدرس عربيه طيب يبقى اذا قدم الخبر هنا بنقول انه افاد الحصر والايه يا جماعه والقدر يفاد انه لا خالق الا الله فالواحد يجي يعترض ويقول طيب اين قوله تعالى تبارك الله احسن الايه الخالقين اذا اثبت الله ان هناك ايه خالقين صح يا جماعه ولا من هذا هذا اتى بالذم احسن الخالقين اذا هناك خالقين لكنه تقول ان الله متفرد بالخلق وهنا تقول ان هناك خالقين نقول كلمه خلق يا جماعه لها معناه ليه ايه الخلق وهو ايجاد من العدم خلاص ها ايجاد من ايه من العدم وقد وهو اخر وهو معنى اخر وهو تحويل الشيء من صوره الى اخرى يعني عندنا حبه خشب مجروعه عملها نسميها ايه خلقه مش كده خلقه ايوه تمام لا يبقى عندنا الخلق يا جماعه بمعنى اجاد من العدم او تحويل الشيء من صوره الى اخرى هذه التي هي بمعنى اجاد من العدم هل يستطيع احد الا الله يبقى هو ده المراد الا له الخلق والامر طيب هذا دليل على ان الله متفرد بالخلق قلنا هو متفرد بالملك ايضا قال الله عز وجل لله ملك السماوات والارض حد يعرف؟ لله ملك السماوات والارض حد يعرف؟ نفس الاعراء احتنذ لله هذا خبر شبه جمله مقدم افاد ايه؟ الحط والقدر الكلام ده مهم جدا يا جماعه الكلام ده مهم جدا لله ملك السماوات والارض صح؟ يبقى افاد الحصر والتص ان الملك لله طيب ما انت عارفك برضه ان الله عز وجل قال واذ ف الملك لغيره وقال الملك ائتوني به التخلصوا لنفسك طيب ولا لا يبقى الله سبحانه بيثبت ان هناك ملك اتفق لا لكن هناك فرق بين ملك الله وملك الايه وممكن مخلوق ومولد المخلوق هناك فرق انتوا اللي بين الاثنين كان الفرق بين الخالق وليه والمخلوق ازاي يا جماعه مولد الله عز وجل ده ولا غيره جاي طب مولد المخلوق غير ولا ولا في حد ابقى مالك طول العمر طب مولد الله عز وجل كامل فالملك الناطق وهكذا يبقى نحن او المخلوق لا يتشابه مع الخالق في اي شيء الا في مجرد اللفظ فقط اللفظ ايه فقط يعني مثلا الله سبحانه وتعالى اسمه العليم صحيح خلاص وقال الله عز وجل فبشرناه بجنان عليم فاثبت ايضا للبشر انه عالم لكن هالعلم الله كعلم المخلوق؟ آآ كذا في كل الأسماء وكل الصفات قالت يا جماعة؟ طيب يبقى إفراض الله عز وجل بالخلقي والملكي والتدبير ما الدليل على أن الله هو الذي يجدر يجدر الأمر من السماء إلى الأرض السندي. يبقى الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم هو الذي يجدر الأمر في حد تاني يا جماعه ممكن يدبر الامر الله طيب يبقى احنا قلنا يا جماعه توحيد الربوبيه افراض الله بايه الخالق والملك والتدبير يعني اذا واحد امن ان الله هو الخالق المالك المدبر قلنا انتم توحد لله سبحانه وتعالى في ايه في رغوبيته صح كده؟ طيب هل الوحد الليه في رغوبيته فقط يكون مؤمن مسلم يطلق عليه التوحيد الكامل؟ لا إلا إذا حقق توحيد الألوهية صلا؟ طيب ليه بتقول الكلام ده؟ قلنا لأن هناك من الكفار أو كل الكفار جلتتنا أثباته اللي ناية عن زوجات توحيدة إيه؟ إيه الدليل عن الكلام ده؟ قالطا عز وجل وان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض فلا جميل جميل لا يقولون الله خلاص جميل كده يا جماعه طيب واحد يقول لي لا طب ما هناك من ادعى الربوبيه في حد ادعى الربوبيه مين قال انا ربكم الاعلى صح كده وكان الدعو روية أيضا فقال ما علمت لكم من إلهي من غيره فبتجاوز على الكلام دي إذا أنت لست بيقول لنا إن لن يمكن أحد توحيد الربوبية نقول أن كرعون لما أنكر الربوبية والدعا الربوبية دعاها لنفسه كان هذا من باب الاستكبار لا من باب الآثقاد واليقين يعني هو كان معتقد أن الله تعالى هو الخالق طيب ايه الدليل على كلامك نور قال الله عز وجل وجحدوا بها وطيقنتها الفتم التقيد ده اللي هو الايمان خلاص يا جماعه لكن هو التكبره مين هو قال انا ربكم الاعلى هذا تكبر خلاص طيب في حد ثاني الادعاء الربوبيه غيرهم ان المراد ان مرود ابن كنعان هذا الذي ذكر الله تعالى أمره في سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويمين قال أنا أحي وأمين طيب قال يا جماعة أنا وحيد وأمين ألا ما صادق في هذا الكلام لا تلصد ليس بصادق طيب واحد يقول طيب إبراهيم عليه السلام تكت ليه انت عارفين يا جماعة المناظرة المناظرة دي بيقى لها قصور بيقى لها ايه قصور محدش يخرج عنها لكن ان واحد كان قضى حدابه اليومي شغل ايه فهذا الرجل او هذا الملك شغل على إبراهيم بكلمه قالوا طيب ما انا احيو يومي والثلاث صفروا كلامه قالوا انه كان اذا حكم على شخصين بالقتل فيعفو عن احدهما فكن بذلك قد احياهم وهذا ليس بكلام هذا ليس بكلام لكن ابراهيم لن يعارضه ليه لانه هناك مستمعون لهذه المناظره فلعله سنعون بكلامه فينقلوا الى امر لا يقتطع عنه جميل ينقلوا الى امر لا يستطيع يخرج منه راح له ايه؟ فإن الله يأتي بالشام من المشهر فأتي بها من المغرب خلاص هو لو أبنى عند الله انت ما تحدها مش إحياء وده مش إمادة وده كنم طيب, طيب. لكنه قال لا لا فارتهاء لديه لحد ما زنوا فيه زي ما يقولوا عندكم في خمس اليكا زنوا قال له طب لي الله يأتي بالشام فأتي بها من المغرب فأبوه انت الذي يكفر والله لا هذه القامه الايه الظالمه اذا يا جماعه لم ينكر احد توحيد الربوبيه انما كان الانكار في توحيد الايه يبقى لازم نعرف ما معنى توحيد الالهيه لازم نعرف ما هو معنى توحيد الالهيه توحيد الالوهيه وافراد الله عز وجل بالعباده افراد الله عز وجل بالايه بالعباده يعني لا تصرف اي نوع من انواع العباده الا لمن طيب خلاص بقى يبقى لازم نعرف معنى العباده عشان ما نصرفهاش غير الله خلاص طب ما معنى العباده قال بعضهم الطاعه وبعضهم يقول غايه الحب مع غايه الذل وبعضهم وهذا تعريف الشيخ الاسلامي ابن تيميه هي الاعمال وكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه يبقى يا جماعه مش الصلاه بس هي العباده والصيام عباده وخلاص لا كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه هذا يسمى سواء كان بالاقوال الظاهره او الباطنه الافعال الظاهره او الباطنه يعني ايه الظاهره والباطنه الظاهره زي الصلاه زي الحج زي الزكاه زي اعمال المعروف خلاص زي بر الوالدين الباطنه زي ايه كل ما كان في القلب من مسمى الايمان زي التوكل الاخلاص محبه لله سبحانه وتعالى محبه لاهل الايمان كل هذه من الاعمال الايه الباطنه عشان كده يا جماعه اهل مكه كانوا مشركين معترفين بان الله هو الخالق المالك المدبر ولذلك قال الله عز وجل نزلنا اليك الكتاب بالحق تندير الكتاب من الله العلي العظيم ان انزلنا عليك الكتاب لا اول سوره الزمر يا جماعه كانت حصل بعد الله مخلصا انا لله الدين خالص والذين اتخذوا من دونه اولياء اولياء هم يا جماعه شركاء ما اعبدهم الا ليقربونا الى الله جل جلاله يعني حتى عبدتهم مع يعني هم بيقولوا نحن نؤمن ان الله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر لكن نعوذ هؤلاء يوصلونا الى مين ومع ذلك قال انهم كفار فذيل الايه ان الله لا يهدي من هو مستكبر كفار خلاص يبقى هذا كافر لانهم معترفي بان الله هو الرب عبد غيره عبد ايه غيره يبقى اذا سجد لغير الله معترفي بان الله هو الخالق فهو كافر مشرك اذا قال لاحد من الخلق اشفيني ارزقني اي شيء مما لا يسال مثله الا الله سبحانه وتعالى فانه ايه يكون اشرك في توحيد الايه الالوهيه خلاص هذا معنى توحيد الالوهيه باختصار طيب في توحيد اخر توحيد ايه الاسماء والصفات توحيد الاسماء والصفات وده يا جماعه يعني يمكن من الامور المشكله في مسائل العقيده و كتير من الناس تيجي يقرا في العقيده في التوحيد اما يقرا في مساله اسماء والصفات يعني يحصل له حاجه زي عقده فيقوم يقفل الكتاب فعشان كده احنا هنبسط الكلام في الاسماء والصفات على تمام؟ استمع طيب لما بنتكلم بنقول يا جماعه ان انواع التوحيد توحيد الاسماء والصفات خلاص طب ايه معنى توحيد الاسماء والصفات اول حاجه نؤمن ان لله الاسماء الحسنى حد يعترض على هذا الكلام ان لله الاسماء الحسنى طب يعني ايه الحسنى الاسم الحسن الاسم الحسن احسنتي بارك الله فيك الاسم الحثم طب اذا كان الاسم ليس فيه معنى حثم ممكن يكون من اسماء فقط يعني بعض الناس قالوا لا بعض الناس قالوا ان الماكر من اسماء الله عز وجل خلاص طب جبتوا الاسم ده منين قالوا يوم قروبنا وامكن الله الله خير الايه الماكر سيدا الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه النفس سنتسميه ماكر نقول هذا قطع ليه؟ لأن الماكر ليس اسم حتن على جميع نبوه إنما يكون هذا الاسم حتن إذا كانت المقابلة مقابلة إيه؟ الكفار ماكر بالكافرين يقول فيه لا معنى حتن ولا لا في معنى حتن لكن كلمة ماكر كده على طوب او اسم الماكر كده على طول لا يكون حثلا من اجل ذلك نقول هذا ليس ب لانه الصعب لا بد ان يكون اسماء لاحظنا معان حثلا من كل الوجوه خلاص طب ايه الماكر نقول لك لا احنا نقول ان الماكر هذا فعل من قد تعالى الله عز وجل ولا يمكن ان نثبت الله تبارك وتعالى المكر الا على سبيل الايه المقابله إذا على سبيل الإيه؟ المقابل إلي إيه؟ ويمكرون ويمكر الله يبقى لك على سبيل الإيه؟ المقابل طيب الله يستهزئ بهم يستهزئ هلوك النقول لهذا؟ أو المبتهمة؟ ما نقولش كذا ليه؟ لأن هذا ليس بحسن طيب؟ إنه ما نقول يستهزئ بالكافرين يبقى حسن ولا بحسن طيب إن المنافقين يخاضعون الله طيب إذا قولنا مخادع فقط كده ينفت؟ يبقى لابد بالإيه؟ بالمقابلة عشان يكون إيه؟ إيه الحسن قررت يا جماعة؟ طيب نرجع ثاني نقول أن لله سبحانه تعالى الأسماء الحسنة مش تقول يعني إيه حسنة؟ طيب هل لله الأسماء الحسنة؟ بس إيه على هذا الكلام؟ ولله الأسماء الحسنة فادعوه بنا كيف؟ قل اضع الله اعوضوا الرحمن ايام ما تدعو فلو ايه؟ المصور له الاسماء الحسنة له الاسماء حسنة باته الحش كيف؟ كل هذا يدل على ان لله تبارك تعالى اسماء حسنة طيب اسماء الله الحسنة من اللي يسمي الله؟ لا يتمين هو الذي يطمئن نفسه او الرسول عليه الصلاه والسلام لانه لا مجال اكتب بس القاعده دي لا مجال للاجتهاد والرأي في العقائد ده احنا فاكرين الدور اللي قاله ان يا جماعه انها توقيفيه احسن. احسن خلاص قلنا لله الاسماء الحسنة فاذعوه بها الله سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنة يبقى اول حاجة بنقولها نثبت ما اثبته الله لنفسه او اثبته له ايه رسوله قال الله رسالة يبقى اي اسم تم الله بي نفسه او كماه به النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الحلقه نقول ان هذا من اسماء الله عز وجل خلاص طيب الصفات الله عز وجل له صفات ولا ما له صفات له فله صفات لذاته ها وصفات لافعاله موظفه يا جماعه عارفين ازاي عندو طبعا معنى الذات خلاص ومعنى الافعال يعني نقول مثلا من صفات الذات الواجب هل نلاقي واجب ها لا واجب فكان نؤمن الله كده والراصد تمام كان في دعاء اللهم رضقنا لذة النظر لهم حسن وضياء دفال الزيادة هي رؤية واجه الله الكريم إذا أنه واجه طب الواجه ده من صفات الذات ولا من صفات الأفعال أحسن ذي طب اليادي لله يدوه ده مانوش يدوه يدوه الله يقف على يديه بل يده هم أبسوطتان لما خلقت بيدي أتكبرت أن كنت من الكافرين طب اليادي دي ذاتي يعني من هو الزياد ولا الأفعال أحسن ذي طيب في الحديث جنب الله الى السماي والدنيا اذا كان ثرس الليل اتى اذا حديث طيب هل من مستغفر الفاتح ولا هل من داعي الفاتوم عليه طيب اذا الله ينزل ولا لا ينزل؟, ينزل ينزل ان هو اللي قال يبقى هذا فعل ولا ذات طب حال خلاص وجاء ربه أقعاد صنفي وقت الله فيك إيه إن الله يحب ها؟ أسعاد ماذا؟ طيب يا جماعة احنا عزين قاعدة عشان نعرف مثلا أقول أن هذه الصفة صبت ذات وهذه الصفة صبت ايه؟ أسعاد يعني عزين قاعدة حب يضل يقول قاعدة ده من خلال الكلام ده ها؟ وليه نصف جنيه؟ يعني ممكن أن تقول أنا يعني فقلت إلا أفعال, أفعال يعني أقول ما تقول إيه ذي مثلا أبطالي هذب مثلا ذي الواجد المشاهد إحنا نؤمن إن نرده الفترة دي لكن لا ما نتخيلش لا أنا مش أتكلم على التخيل لأني ما أتكلم على الصعادة نعرف بيها إذا قلت لك صفة يعني صفة الاستواء الله صرع العشر لدي يا جماعة صفة الاستواء دي صفة ذات ولا صفة أفعال الاستواء حسن طب ممكن نعنوا الصعادة كده نقول تفضل اي حاجه <تصفيق> اي حاجه تقول في اي حاجه لا ما نقولش حاجه ما نقولش ايه حاجه نقولك انت يا جماعه <تصفيق> نقول ان طاقه الذات الثقله هي التي لا تنفك عن الله خلاص <تصفيق> اليد تنفك عن الله الوجه خلاص يا جماعة فينكم دي؟ العلم الحياة الحياة تنفكي عن الله؟ تنفكي عن الله يعني ايه؟ يعني يا هاج الواجه هذا خارج عن ذات الله؟ فينكم يعني ايه دا تنفكي؟ خلاص؟ ها؟ شو يعنيين؟ ايه؟ احنا بنقول ان الطفاة الزاد مثل الواجه؟ مثل اليد مثل الساق مثل الدمع مثل البصر خلاص دي اهي الافعال النزول والمجيء والحب والضوء والمطر خلاص ممكن نقول المطر والمطر بالكافين كل دي افعال دي ينس ايه فطالته شلون لازم نعمل قاعده عشان يفتكر نقول كل صفات الذات لا تنفك عن الله خلاص يعني ان لا تنفك يعني مثل ذكرها انه ليل خلاص يعني هل ممكن ان تتطور الله سبحانه وتعالى بغير وقت لا لا ادها من ايه من الكتاب خلاص يا جماعه لا ما هو احنا في الاسماء حاجه وفي صفات حاجه احنا قلنا الاسماء معروفه خلاص زي الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن دي اسماء الصفات دي قلنا تنقسم الى صفات ذاتيه وصفات ايه فعليه <تصفيق> الصفات دي زي الادي زي اليد <تصفيق> زي الصدر الثانيه زي الوتر زي, زي العلم زي الحياه صفات فعليه زي النزول زي المجيد زي الحكم زي البرق زي المرض ده المضرب الكافرين زي خداع المنافق واحكدا خلاص يا جماعه هو الشقق دي سهل طب خلص مش سهل خلص كده يا جماعه اجمع من التعريف يعني بس, بس بس يعني التعامل مع الله اسمه ايه خالص اسم اسم الخالق دي من اسماء الله ولا لا مين بقى ثاني يا جماعه نقول الاسماء لله اسماء الحسنى صح كده نقول نثبت اسماء الله عز وجل التي اثبتها لنفسي اثبتها له ايه رسوله عليه الصلاه والسلام الامر الثاني في توحيد اسماء الله سبحانه وتعالى ن تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن كل عجب وعن كل نقص تنزيه تنزيه وعن مشاهدة القلب تنزيه الرب عن كل عجز وعن كل نقص <تصفيق> ها؟ تمام يعني يعني اه ما خلاص غيرها بقى الا التي التي تنفذ هي ايه الافعال صح خلاص يا جماعه يبقى ننزه الرب سبحانه وتعالى عن كل عجب وعن كل نصب وعن مشابهه الخلق لكن جماعه اليهود يا جماعه كانوا لا ينزهون الرب تبارك وتعالى في اسمائه وصفاته قالوا ايه قالوا يا بالله مغلولاً كنا يعني ايه؟ عم البخ فقال هذا يليك بالله احنا بقى نزل الرب عن كل عجل وعن كل مرض طيب هم قالوا ان الرب سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في كثة ايام ثم السراحة في السابع صح كده؟ فقال هذا يليك بالله وقال اتخذ الله ولد هل هذا يدخل الله؟ <تصفيق> إن الله فقير يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء هل هذا يدخل الله؟ يبقى احنا نخارج هؤلاء ونقول ننزه الرب عز وجل عن كل عجب وعن كل نص وعلم شبهة القلب يعني لا يكن أحد يديك يد الله ولا وجهك ودي الله ولا ذاتك ذات الله ولا صفاتك صفات كصفات الله بل هناك أمر أمر يعني طرق الشاتع بين الفالق والمخلوق وقال الله عز وجل ليس شميط له لي شريط يعني لا في ذاتي ولا في ايه ولا في اتطاط الله سبحانه وتعالى لا يشفيه احد لا في الذات ولا ولا في اتطاط يعني يد الله غير ايض المخلوق وجه الله غير وجه المخلوق طيب لأمر الثالث يا جماعة في توحيد الاسماء والصفات ودي اول 3 بيوم عليها التوحيد كله توحيد الاسماء والصفات قطع الطمع قطع الطمع في ادراك كثئيه الذات او الصفه ها نشرح طيب اقولنا ازاي قبل ولا لا يا جماعه ينفع اقول كيف وجهه ها ينفع ينفع طب اما اقول وجه ازاي تقول ايه ليس كمن في شيء يبقى قت الصم يعني لا مفكر في كيفيه وجهه ولا كيفيه يده ولا كيفيه ذات ولا كيفيه صفات صح بنون ثم استوى على العرش استوى معلومه جماعه ما نستوى ولا مش معلوم؟ معروفه ما هي معنى. معنى؟ معنى الكلمه الاستواء والعلوم. العلو والارتفاع والاستقرار ده معنى اله. صح كده؟ طيب. يعني الله تبارك وتعالى استوى، صح ولا لا؟ ولا ما استواش؟ ثمنه الثواء على العرش. طيب هو ان الاستواء معلوم. يعني معلوم ايه؟ المعنى والكيف منجهول. او غاله معلوم. اه? والامن به واجب. ليه الامن به واجب? لأن الله هو الذي اتقال هدانك بالقرآن ثم اتوى. <تصفيق> والتؤال عنهم ليه بدعة? بأس <تصفيق> الصحابة جميعا. ورب ستنا عاد معهم تلاتة وعشرين سنة يا جماعة. لم ينتقل احد منهم كيفة زيته ولا كيفة اتفاصه. كيف واجه؟ كيف يده؟ كيف اتفاص؟ هل استمعنا ان اخذنا الصحابة تالى النبي عن ذلك؟ ابدا. يبقى قطع الصمع في ادراك شيفية الزاب او اتفاص. ثاني يا جماعة ولا مقهومة. ها? ثاني? مقهومة. مقهومة. لا امعليش اختي? اختي الحسة اللي هي منها? ماذا بناية للبنائة؟ اه. من الاول يا جماعة؟ ان الاسم له معنى صح عشان كده بقول لازم يكون الاسم له معنى حتى والصفه ايضا لازم يكون لها معنى خلاف يعني مثلا يا جماعه اسم الرحيم ناخد من صفه ومن اسم الرحيم صفه ايه الرحيم رحمه ده معنى ملهاش ليها معنى كده لكن كيفيةها الله وحده الله وحده الوجه صفه اللي بالصفه صفه لله سبحانه وتعالى هل ازاي معنى ولا مدهاش معلوم الوجه صحي كده؟ لكن كيفيته لا يشك هجلس ليش خلاص ياه كذلك الاستواء الان معنى ايه؟ ايو الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى خلاص؟ لحظة لحظة عشان اتوفيه ايو الاستواء معلوم والجلسه يعني كيف الدواء ازاي ارتفع على العرش؟ يبقى بيرى المنظور طب ما حدش يعرف ليه؟ يا لا كنت القراء ولا ما كنت التون واضح حاجه فعله يبقى احنا نعمل ايه؟ نعمل زيه وما نسالش خلاص؟ يعني عارفين الخديجه اللي خدتها بعضها اللي عين تذكرو في الاء الله ولا تذكروا في ايه؟ في ذات فتهلك واحد عيل بيتخيل رب وكده هل ممكن ده المخلوقين مخلوقات انت لا يمكن تتخيلها لا جنة فيها مال عين امرات ولا اذن تنعم ولا ايه مش ممكن تتصور الجنه شكلها ايه ولا ان توصل لتايه الجنه ما حد يتخيل كيف جمال نساء الجنه فاذا كان المخلوق او المخلوقه لا يمكن ان تتصور فكده الخالق وبعدين يا جماعه هديكم حديث يبين لكم ايه المساله دي تمام تمام هي كده عارفه يعني ايه رحمة مثلا ربنا الحمد لله يعني اسمها الرحمه اصل رحمه ما خدتش بالك انت ان الرحمه فيها ما هو ذاتي وفيها ما هو فعلي فهمتي يعني الجنه دي من اطار الرحمه ولا لا وهي مفهوم لكن هناك رحمه, رحمة هي ذات اللي هي مصدر الرحمه اللي هي الذات اللي يعتقد خلاص قلت لكم تاني يا جماعه عشان تتطوروا انه لا يمكن ابدا ان واحد يتخيل الله سبحانه وتعالى كيفه يا رب سلام يقول ما السماوات والارض بالنسبه للكرسي عارفين الكرسي يعني ايه يا جماعه لا الكرسي غير العصا الثانيه الكرسي ده موضع قدم الغر موضع قدر من الرابط. ابن عكاة يقول يقول الكرسي موضع قدر من الرابط. خلاص? ولا عرشه سرير الملد. خلاص يا جمعان مفهوم? عصنا عرش الذي يجلس عليه الملك. بس الله طرح حانه وتعالى بقى لا يقال يجلس. إنما يقال استاوى. إنه هو تعبيره ايه؟ القرآن؟ خاص كده خالص ممكن نقول مكسذاوات السبع والراضين السبع بالنسبه للكرسي الا كحال قدين فين يا جماعه في فدار اما قوم فكره كبيره يا جماعه فيها حلقه حلقه حلقه حلقه من خليل ممكن تديلها جلد من الصخره لا تساوي شيء كده فكذا السماء الارض بالنسبه للكرسي حلقه واحده لا يبقى كل عظم ولا لا راس غايه العظم طيب وبعدين يقول وانا الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه في ايه في فراغ يعني الكرسي ده اللي السماوات والارض بينصرو حلقه في فراغ هو نفسه كحلقه في فراغ بالنسبه للايه للعرش والعرض مخلوق دا لله؟ مخلوق فما أبادكم بالله عز وجل؟ متقيلين العظمين؟ نعم؟ فانتوا برضو مش تتسييرون حما انا بقولكم تقريبا يعني عشان تفهمي؟ قلت ايه؟ هناك طرف بين الخالق والمخلوق خراب؟ هديك كيف؟ فالطبع السلام بقول بس ما وقت بالأرض؟ نفس الكرسي الا كحلقات في فضاء واما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه في ايه في فضاء يعني يا جماعه انتوا عارفين الراجل لما لما بنركب الطياره بقى لسة بنشوف بقى وهي انت بتطلع بنشوف البيوت ازاي بعيد الكتير صح طيب شوفوا بقى علوم السماء دي طبعا دا الكلام ده انا ما وصلش للسماء الدنيا الطياره هتوصلش للسماء الدنيا ده يعني تحت السحان. خلال؟ ما قالوكم بقى في السماء الدنيا ثم السماء الاولى ثم السماء الثانية والثالثة الى سبع سماوات. خلال؟ وبعد سبع سماوات بيه ايه؟ الكرثي. وبعد الكرثي بيه ايه؟ العرش. ومع ذلك يعلم الله عز وجل الله ويرانا. يعلم انتبهانا ونجوانا. صحيح جدا؟ يبقى. كاذا نكون عظمه في الله سبحانه وتخيلين العظمه؟ عشان كده بنقول احنا بنعمل في التوحيد بنقوله عشان ايه نؤمن بالله نؤمن بالله عشان ماضيعش نؤمن بالله عشان ايه ماضيعش لان ما اعرفش ربنا وما يعرفش قدر الله سبحانه وتعالى وعظمه الله سبحانه وتعالى ما اعرفش وجود قررت يا جماعه وعشان كده يا جماعه بنقول ايه اما واحد راح للجو قبل العروسه اول حاجه بتقول عنه ايه اسمك صح وابن مين صفات ايه وظصفات ايه طب احنا عايزين نعبد ربنا يبقى لازم ان احنا ايه نعرف الله عز وجل باسماءه وايه وصفاته قلنا الثلاث فوت دول عشان نعرف توحيد الاسماء والصفات طب حد يقدر يقول لنا يا جماعه تعريف لاسماء الله الحسنى وصفاته ودور ربنا ايه ها من خلال القواعد اللي قلناها دي والأسف التي يبنى عليها توحيد الأثناء الضرط مقدر نطلع تعريف إيه؟ اتفضل لأ رجل كلهم عشان تعرف احنا قلنا نتجد ما أثبته الله ولناسي أثبته الله ورسوله وبعدين منزه الرب سبحانه وتعالى عن كل عجز وعن كل نقص وعن مشابهة القرص وبعدين بنقول رقع اضطمع في اضراع الفيكية في الزهات او الصفات عادي حد يلخصنا توحيد الاسماء والصفات من خلال هذه القواعد تشرح؟ أنا عادين بقى بقى ها طيب تنسوا يا جماعة فقط أقولكم تقول ممكن أن هي الأكلة والتطوطات هي الأكلة والتطوطات الزاسية والسعولية التي أثبت تشرح برضاً أفضل تشوى؟ تنسوا؟ تنسوا؟ تنسوا؟ تنسوا؟ ثم ثم حدثني من واحد طيب نؤمن ونثبت ما ذكر الله لنفسه من الاسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل وتنزه الرب سبحانه وتعالى عن كل عجز ونقص ونوقب كدا خلاص يا جمiture خذ احنا لا ننشه.. نفهم يعني ايه تحريف ويعني ايه تكيير ويعني ايه تنسيك ويعني ايه طاп مافيش تنظر كث Tea فان شخص الله وات cum conventional يوم من تستاهد الطاقة ننقرة طلقي نباني يعني ايه تّحريف ويعني ايه تكيير ويعني ايه تنسيك ويعني هعني التحريف لكن ابتداء المول ان التوحيد الله في أسماء والتطابة. نزبط ما أثبته الله للأس من أسماء والتطاب. صح كده؟ ونمزيه سبحانه وتعالى عن كل عاجل وعن كل نفس. صح كده؟ ونقطع الطمع في إضرار كيفية الزات أو كيفية الصفات. ها؟ عندكو عشر دقايق إضارة التوعية فيه ولا ثلاث آفة بسنة؟ فيه؟ لا نشوفكم نايمين كمل طيب التحريف يا جماعه معني ايه ما معنى التحريف بنقول نثبت الاسم او الصفه من غير تحريف التثبيت التحريف التثبيت ممكن غير التاويل التاويل التاويل لا هي هم بيقولوا ان هذا تاويل لكن هو في الحقيقه لابد ان احنا نقول ايه تحريف خلاص طيب ندكم مثال قال الله عز وجل ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش استوى بمعنى ايه يا جماعة؟ على ورثاتها خلاص؟ طيب فين من الطرق الضالة يقول لا الاستوى مش معناه كده الاستوى معناه الاستيلان خلاص؟ يقولوا ليه؟ الاستيلان هم يقولوا الاستيلان عشان مش عايزين يقولوا ان ربنا استوى على شيء لان الاتواء معناه لو انتم معملهاش ورا دي بتاع مجلد وجلد دي يعني في ملغاطه بين معش وبين الله وهذا لا ينبغي لا احنا نقولوا احنا نقولش الكلام ده طب نقول ان الله عبر بالاتواء على العرش ومعلوم في اللغه ان الاتواء بمعنى العلوع فنحن نقول الذي قاله الله لكن انتم بقى بتقولوا ايه بتقولوا التاوله استا... التاوله ما احنا لا. نقولش ده هنقول الاتواء شيء والاستيلاء شيء اخر هتقول لي الاستيلاء يعني ايه مغالبة بين, بين الاثنين مغالبة بين الاثنين العقب ايه؟ بيستوى ولا يرجي بي نكون استوى وبعدين تعالوا من القرآن نشوف كلمة الاستوى في القرآن جاب ازاي؟ وهل ممكن تكون جاءت بمعنى استوى؟ يعني قال الله عز وجل تقول مستوى الى السماء مش موجودة دي ولا مش موجودة؟ هلا؟ فاستوى على توقف بالنسبه للنبات خلاص وايضا فإنا استويته انت ومن معك عارض القول خلاص ااا الله عز وجل عن فلما استوى بلغ أشده والتوى بلغ أشده والتوى والتوى هدي كلمة استوى هدي كلمة استوى اشكده هاي جماعة شاهدين؟ كلمة موت ودور بعد الزبورين ماشي اتتوى تعالجماني دي دي ايه هكذا شفت اتتوى هنا شفت اتتوى هنا بمعنى اتتوى الى السماء يعني اتخطب بص صح جدا؟ ثم اتتوى الى السماء يعني اتخطب السماء هلأ؟ طيب فاستوى على سوق دي إن بقى اتتوى على سوق يعني ايه؟ تنزل يعني نظر هلأ؟ او؟ على كده مرتفع كامو كده توازى انت ومن معك يعني علوته واستقرته علوته واستقرته استقر على السفينه ان توازى انت ومن معك على الايه على طول بلغ شدته واستوى يعني كامله وهنا برضه ممكن يبقى كامله فط ايه اللي كان هنا عملنا الترقى دي يتقال لك فروق الجارب ثم تتوى على العرش اذا جاء الاسدواء معذب على يقع معناه ايه؟ انقلوه ولا اتفاع اه؟ اذا كان جاء جير معذب بمعنى ايه؟ الاجتماع من غير معادله يعني لا فيه حاجه مش حط جرب خلاص عدد على بمعنى الايه كم فاستوى على سوقي كم لا وقف على سوقي صح كده يبقى عندنا اتواء معناه ايه يا جماعه العلوم والارتفاع طب لما واحد يقول لي ان الارتفاع معناه الاستيلاء اقول له ده اسمه ايه في حد يقدر يعرف لي التحريف معناه غير ما تعني اه صرح اللفظ عن معناه من غير ده ايه احسنت بارك الله فيك طرف اللفظ عن معناه من غير ايه من غير ده طب يعني اذا يا جماعه ممكن ان يكون هناك تحريف بس مش هو بس تحريف يعني برده بدليل هاتكم تال طلب موعد زوجاني هيدا خلاص القران الثاني بالله من الشيطان الرجيم خلاص فاذا قرات القران فاستعذ بالله شوفوا شو الكلام المضبوط اذا قرات فاستعذ لو ما لو ما قلناش يبقى بعد ما اقرا القران اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم صح اذا قرات فاستعذ يبقى القراءه اولا الاستعاذة على نص اللي احنا بنقول نص الايه بيقول كده فاذا قرات القران فاستعذ يبقى القراءه ايه وبعد كده طب في حد عايز يقول الكلام ده يبقى احنا بنقول لا ده انت تستعذ ثم تقرا كما أقول لك إن ده هذا تحريف نقول لا هذا من تأويل التأول ده جاء إيه؟ بدليل أهل المريض صلى الله عليه وسلم كان إذا خرق القرآن يا سعى بالله مش بعد ما يقرأ يا سعى بالله يبقى إذا هم لما قالوا التاوى بمعنى التاولى حرفوا من غير إيه؟ من غير دليل أما إحنا ما قلنا فالسعى بالله مش هنظيمك تكون قبل القرآن بإيه يا جماعة؟ بدليل هذا معنى التحريف. طيب. التأويل. التأويل يا جماعة له معاني كثيرة. مش عارف تقيل عليكم يعني. التأويل احيانا يأتي بمعنى ايه? تفسير. خلال? رسم الله الله يسلم دعا لعبد الله بن عبدالله فقال الله وما تسره في الدين. وعلمه ايه? التأويل. التأويل يعني ايه? التفسير لكن احيانا ياتي التاويل بمعنى استن في بركه الله عشان كده احنا بنقول ايه ما نقولش من غير تاويل لا بنقول التحرير من غير ايه الادوال الاول ليه بقى لان هذا هو الربط الشرعي ثانيا ان التاويل فيه ما هو جيد اللي هو معنى التفسير وهو ما ما اللي هو غير جيد خلاص فنقوم نقول على سبيل التنكيز بمن يريد التحريف يقول ان هذا التحريف وليس بتأويل قررت يا جماعة؟ صيف ولا تعطيل ما معنى التعطيل؟ التعطيل قال الله عز وجل ربي ارى ان ايه؟ مع الصلاة تنكيب صلاة يا اهلوها هنقول تعطيه بمعنى الانكار تعطيه يعني اقول لي ايه لله الاسماء الحطنة ده هو العليم مثلا خلاص هنقول لي ايه عليم بغير علم هكذا قالت اللي ايه الجميع او غيرها خلاص عليم بغير علم ازاي الشيحة يسمى عليم بغير علم؟ فهذا تعطيل لالاسماء والصفات وبعدين هم عطلوا بمعنى انكروا الاسم الاسماء والصفات يعني عندهم اسماء وصفات يا جماعه ليس لها اي دلاله ليس لها اي دلاله خلاص دول اولاد الجهنيين الجميع عملوا ايه انكروا الاسماء واخدار. ايه المعتدر يا ربنا? احنا نثبت الاسماء وننكر السفاة. زي ما يقولوا عليم دغاية عين? حكيم دغاية حكمة وهكذا. فيانتوا بجمعها? طيب. من غير تحريك ولا تعطيل ولا تنفيذ ايه معنى التنفيذ؟ تنفيذ تنفيذ لا نحن نقول التنفيذ شئ والتشجيل شئتان ما معنى التنفيذ؟ إثبات مثيل للشئ وفي الشارع بنقول أو في الاصطراح بنقول وإثبات مثيل لاسماء الاثبات ها والتشبيه اثبات الشبه ها لاسماء الاثبات طبعا التمثيل والتشبيه ينافي توحيد الايه طب ايه هو التكثير ها الكثر الكايد هو الوصف خلاص اي كاتل ايه؟ يعني جاء ايه اذا نفهم من هذا الكلام وداخل جملة بالسنة النهاردة ان شاء الله نقول نثبت ما اثبته الله لنا فيه من غير تحريب يعني لآله نثبته استوى على العشب استوى على العشب معنى الاتهواء معروف في اللغة الالو والاستفاع من غير ايضا تعطيب فلا ننكر هنقولش لا ده استواش هنقولش لا ولا تعطيل ولا تمثيل لان الله قال ليست ولا تكثير قلنا نطع نطع في ادراك الايه الكيف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك المتشابه والوضح الله يرضى علينا قطعا اي سؤال يا جماعه Non, elle ne doit pas être longue. Elle ne doit pas être longue.